وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَتَرَى مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَفِيَ لِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَفِيَ لِلْحَمْدُ لِلَّهِ من الله العزيز العليم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول غافر الذنب وقابل التوب شديد بِالْعِصَادِهِ الطَّوِيلِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ النَّصِيرُ لَيْهِ النَّصِيرُ يجابد في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يظهرك تقلبهم في البلاد ذَبذَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَبذَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ فَهَمَّتْ قَوْمَتُهُ مِنْ رَسُولِهِمْ لِيَكُذِّبُوا وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَتَوَيَّفَ كَانَ عِقَاب كيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أن انهم اصحابنا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون يسبحون بحمد رب ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا بَن وَسِعتَبُول لل شيءَ إحنةَ وَعينًَا فَفِر للَِّذينَتَابُ وَن فَوْفِ للَّذينَتَبُ وَتَّبَعُ سَبِيلَكَ وَقِهِ عَذابَِجَحيِيم تَفِلَينَتَبُ الجحيم